ويبطله قول الجويني وقال وذهب أهم أئمة السلف إلى الانكفاف يعني الانتناع عن التأويل والذين ننقضيه رأيا وندين الله به عقلا اتباع سلف الأمة فالأولى الاتباع وترك الاتباع الرسالة المظمية صفحة 23 ويبطله أيضا قول الحارب بالحجر إن السلف لم يخوضوا في صفات الله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 أن مذهب السلف عدم تأويلها وأن الخلف تأويلها على ما يليق بالله شرح مصر من نوع المجمد الثالث صفحة ستة وتلاتين إذن النووي يصرح بأن مذهب السلف عدم التأويل فكيف يأتي الحمشي ويقول أن السلف خاض في التأويل ونرد عليه من خلال أتباعه فقد اعترف الأحباش بأن السلف قالوا الله أعلم بالمراد فيها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 أن سيدنا أحمد يعني أحمد بن حنبل كان يمنع التأويل وصرح بأن التأويل مذهب المعتزلة انظر كتاب الشيخ محمد بن دلويش الحوت رسائل في عقال أهل السنة والجماعة صفحة 31 تحقيق كمال الحوت قال الطحاوي رحمه الله وكل ما جاء من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وعلى معنى ما أراده لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا وأن التأويل المعتبر ترك التأويل ورزوم التسليم فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام التسليم عند الطحاوي يقتضي ترك التأويل والتأويل الذي يقومه الطحاوي هو الجدل في أسماء الله وصفاته وتحريف معانيها قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع فهم فهمه بالتسليم حجبه مرامه عن خالص التوحيد فيتذذب بين الإيمان والكفر وقول الطحوي هذا قوله ولا متأولين بآرائنا يبطل تحريف المعاني الذي يسميه أهل الكلام بالأدلة العقلية فيحرفون معاني صفات الله تحت مظلة الأدلة العقلية ويحتج أهل البدع بقول الطحوي من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر يستعملون هذه العبارة من التحاوي ليضرروا تأويلاتهم والتحاوي حين قال ذلك لم يكن يقصد التأويل فأنت ترى نصوص كلامه التي مضت تفيد تحريم التأويل ووجوب التسليم ثم إن تأويلات أهل البدع تصف الله بمعاني البشر تصفه بمعاني البشر كقولهم عن الله استوى قالوا استولى والاستلاء قوة طارئة بعد عجز وضعف لا يليق ذلك بالخالق فإنه من معاني صفات البشر إذ لا منازع للخالق في عرشه حتى يستولي عليه منه أحد أو حتى يستولي الله عليه وهو قول مرضول اعترف ابن فورك من كبار الأشاعره بأن هذا القول هو قول مخالفين أي المعتزلة انظر الكتاب مجرد مقالات أبي حسن الأشعر صفحة 325 والذين يحتجون بعبارة الطحوي لن يجدوا من كلام الطحوي شيئا من هذه التأولات التي يتأولونها إذ لا يوجد عند الطحوي شيء من تأولات هؤلاء كقولهم أن اليد بمعنى القدرة والاستواء بمعنى الاستلاء لم يفسر أو الطحاوي صفات الله بمثل هذه التأويلات الباطلة التي يأتي بها هؤلاء فأنتم تحتجون لمن يخالفكم القاعدة الرابعة أن أبواب معرفة الله بأسمائه وصفاته مسدودة على القلق إلا من خلال ما وصف الله به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم القاعدة الخامسة أن من أرأى أن الله أراب من هذه الصفات الثماء على نفسه كما في الحديث وأعوذ بك منك لا أحسي ثماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فوصف الله نفسه بصفات الكمال غير أن هؤلاء يزعمون أن إثبات ما أثبته الله لنفسه هو صفات نقص يجب علينا أن ننزه الله عن هذا النقص بمعاني نأفي بها من عندنا فلا يجب أن نقول استوى ولكن يجب أن نقول استولى القاعدة السادسة أننا أمرنا أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا وهؤلاء يقولون إن الحق خلاف ما أنزل وعليكم اتباع أحسن ما توصلت إليه عقولنا وآراؤنا القاعدة السابعة أن الأشاعرة يستدلون بأئمة رجعوا عن عند الموت عن التأويل وحذروا منه الجوالي والغزالي والرازي ولا يحق لمن علم رجوع هؤلاء عن طريق التأويل أن يأخذ أقوالهم التي رجعوا عنها لا يجد أن يحتج بأقوالهم التي رجعوا عنها وتابوا منها القاعدة الثامنة أن الذين ينكرون علينا إثبات الصفات هم منكرون ومستدركون على الله ورسوله لأن ما نثبته من الصفات ليس من عندنا وإنما هو وحي من الله أمرنا بالإيمان به فنحن آمنا به ونفينا عنه التشبيه وهذا الطريق إجماع سلف الأمة ومن أجمل ما سمعته قول نعيم بن حماد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه القاعدة التاسعة أن إعمال التأويل في العقيدة إنما هو اجتهاد لا نص عليه من الكتاب والسنة وهم حرموا الاستدلال بالظني وحرموا الاجتهاد في العقيدة وهم متفقون على أن تأويلاتهم محتملة قد توافق مراد الله وقد لا توافقه فهذا تناقض منهم كيف يقولون لا يجد الاجتهاد في مسائل العقائد ولا يجد الاستدهاد بالظمي في مسائل العقائد وهم يقولون عندما يؤولون يقولون يحتمل أن تكون اليد بمعنى, بمعنى النعمة يحتمل أن تكون اليد بمعنى القدرة يحتمل أن تكون اليد بمعنى كذا يحتمل يحتمل يحتمل وإذا رأيتم من ذلك فانظروا إلى كتاب أبي بكر ابن فورك وهو متشابه الحديث أو مشكل الحديث ففي هذا الكتاب يأتي لكل صفة من صفات الله بمعنىين أو ثلاثة أو ربما عشرة يقول يحتمل هذا ويحتمل هذا فكيف تحرمون الاحتمال في العقائد وأنتم تجيزونه لأنفسكم القاعدة العاشرة أن التأويل ليس له قانون يحدد لنا ما يجوز وما لا يجوز تأويله فقانون التأويل الذي به أحللتم تأويل الاستواء بالاستيلاء هذا القانون يستخدمه المعتزلة في تأويل النظر إلى الله قالوا مع النظر الله انتظار التوابه فهذا التحكم هو القانون عندكم القانون عندهم تحكم وأن يوافق الدليل الشرعي أصولهم وعقولهم يعني يأتي الدليل الشرعي خاضعا لأصولهم وعقولهم فما وافق العقل والمذهب أثرتوه وما خالفهما أولوه كما زعم أبو حيان النحوي قال ذلك قال فما صح في العقل نسبته إليه يعني إلى الله نسبناه وما استحانا يعني في العقل أولناه يعني أعطيناه معنا من عندنا أولناه بما يليق به تعالى قاله في تفسير راحة المحيط مجلد الأول مئة وهذا القول في الحقيقة هو الأصل الذي بنى عليه المعتزلة أصولهم وقواعدهم وإذا لم يكن لهذا التأويل ضابط فلا ميزان له فكيف يكون هذا التأويل المحتمل الذي من عند عقولهم كيف يكون مهيمنا على القرآن الذي أنزله الله ليكون الميزان بين الناس أما نحن أهل السنة فضابطنا في إثبات صفات الله سليم وغير متناقض ونتائجه صحيحة إن شاء الله فإننا نثبت الصفة مع مراعاة التنزيه بضابط ليس كمثله شيء قال الغزالي إن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج وهم التعقيل إذ يكفي أن يقال مع هذه, يعني هذه الظواهر يعني مع هذه الآيات ليس كمثله شيء يكفي أن يقول مع هذه الظواهر العياء ليس كمثله شيء وإتهى الأمر والنفوس إلى الإخوة إذا لم تنضبط بضابط معين إن لها باب من العبت والهوى فتصير الشريعة عرضة للآراء والأهواء التي لا تتفق فيما بينها ولهذا صرح الغزالي بأن صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطلة يعني تأولات باطنية يعتبر من الطامات يعني من المصائب فإن الباطن لا ضابط له وإنما تتعارض فيه الخواطر والعقول ويمكن تنزيله, يعني ويمكن تنزيله على وجوه شتى وهذا من البدع الشائعة العظيمة الضرر هذا قول الغزالي يحيى علم الدين المجلد الأول صفحة 37 القاعدة الحادية عشر أن أهل التأويل معترفون بأن تأويلاتهم يحتمل أن تكون مرادة لله اعترف الكوتري بذلك بأنه لم يقدر أحد من مؤولي الصفات أن يقول أن هذا التأويل هو مراد الله جزما وله قال ولهذا اختار المحققون عدم تعيين التأويل انظر تعليقه على كتاب دفع شبه التشبيه صفحة 74 طبع المكتبة التوفيقية والمطالع لتأويلاتهم كما ذكرنا من قبل يلاحظ كثرة استعمالهم لطب يحتمل ولهذا قال الحافظ في الفتح وليس من سلك طريق الخلف يعني طريق التأويل التي عليها الخلف وافقا بأن الذي يتأوله هو المراد ولا يمكنه القطع بصحة تأويله وتكرر قوله بأن صاحب التأويل هذا قول ابن حجر صاحب التأويل ليس جازما بتأويله واحتد المرتضى الزبيلي بهذه العبارة انظر فتح الباري المجلد الثالث عشر 353 و 383 وانظر الحالف السابع المتقين 212 وهذا الذي اعترف به الفخر الرازي معتبراً أن التأويل ترجيح والترجيح ظن والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية التفسير الكبير الرازي مجلد السابع 169 وإذا كان الظن هو عمدة التأويل وأساس التأويل سقط به الاستذنال حسب القاعدة المشهورة ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستذنال إننا مستعدون لأن نعيد النظر في موقفنا من التأويلات بشرط أن يعدل المؤولة على اعترافهم بأن التأويل محتمل يقول أن التأويل مقطوعا به حين إذا ممكن أن نتبع تأويلاتهم لكن لا يستطيعون أن يقولوا أن التأويل مقطوعا به وإنما يعترفون في كثير من كتبهم بأن التأويل محتمل وليس موثوقا به أو مجزوما به القاعدة الثانية عشر أن الذين يجيزون التأويل في الصفات في صفات الله ويحرمونه فيما سواه كعذاب القبر مثلا عذاب القبر مع أن القول في القبر بغير علم أقل شأنا من القول في الله بغير علم إنما يتناقضون ويكيلون بمكيالين يعني يقولون يجوز أن أول صفات الله استوي يعني استولى يده يعني قدرته أو نعمته ولكنهم في نصوص عذاب القبر يخالفون المعتزلة يقولون كيف يقول المعتزلة بأننا يمكن أن نؤول عذاب القبر إلى على معنى العذاب النفساني العذاب نفسي ليس عذاب حقيقي يرد عليه الأشاعر يقولون كيف تقولون بهذا نصوص عذاب القبر لا يجزاً تأول بهذا التأويل الباطل فأنتم أجزتم تأويل صفات الله بغير علم فهذا تناقض منكم ولهذا لما أنكر الأشاعر على الفلاسفة تأويلهم عذاب القبر بالعذاب النفسي مثلاً يعني قال الفلاسفة عذاب القبر هو عبارة عن عذاب نفسي مثل ما يرى النائم الأحلام المزعجة فرد عليهم الأشعار قالوا كيف تقولون هذا لا يجوز تأويل نصوص عذاب القبر فقال لهم الفلاسفة قولنا في عذاب القبر كقولكم في صفات الله فإن قلتم إن الرسل أجمع على المجيء بنصوص المعاد يعني معاد الأجسام أن الله يعيدها فلا يجب تأويلها قيل لكم وقد أجمع الرسل على نصوص الصفات فإن كان تأويل عذاب القبر جريمة فتأويل الصفات الله جريمة أكبر وكيف نعاقب على تأويلنا لنصوص عذاب القبر وتؤجرون أنتم على تأويلكم لصفات الله القاعدة الثالثة عشر أنه لا مهر بنصف الله بصفة فإن كل فرقة لا بد لها من وصف الله ببعض الصفات مهما فرق من ذلك والاحتجاج بالفرار من التشبيه ذريعة مشتركة بين المعتزلة والجهمية ووسيلة إلى نفي ما وصف الله به نفسه والأشاعرة يثبتون لله سبع صفات فقط هي الإرادة والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام هذه صفات وقلتم أن إثباتها لا يوهم التشبيه لماذا هذه لا توهم التشبيه والصفات الأخرى توهم التشبيه مع أن هذه الصفات التي أثبتوها هي من جنس ما يوصف به الإنسان فالإنسان عنده إرادة وعنده حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام القاعدة الرابعة عشر أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر بمعنى أن هذه الصفات السبع يصح إضافتها إلى المخلوق أيضا فالإنسان حي عليم قدير متكلم مريد سميع بصير كما الفرق بين بينما أثبتتم وبينما تأولتم ولماذا لم توهم الصفات السبع عندكم تشبيها كما أوهمت صفات الاستواء والنزول واليد والوجه عندكم تشبيها مع أن كل من النوعين مما يصح إضافته إلى الخالق والمخلوق وبهذا الكلام ألزم الجوينيه المتقدمين من الأشاعرة حين أثبتوا لله الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأول ما عداها من الصفات كالاستواء والنزول فقال لهم إذا كنتم أثبتتم الصفات الخبرية الذي ورد الخبر فيها من كتاب أو سنة بظواهر الآيات فيلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات كالاستواء والنزول ذكر ذلك في كتاب الإرشاد سبحانه 157 فإذا كان لا يستوي ولا ينزل إلا ما كان جسما وتركيبا فيلزمكم أن تقولوا لا يسمع ولا يغصر إلا ما كان جسما وتركيبا أيضا قال الجواني فإن قالوا في الاستواء شبهتم يعني إذا أثبتنا لله الاستواء من غير, من غير أن نقول استولى قلنا لهم في السمع شبهتم أنتم أيضا في صفة السمع ووصفتم ربكم بالعرض فجميع ما يلزموننا به من الاستواء والنزول ومن التشبيه نلزمهم به في صفات الحياة والسمع والبصل والعلم فإن فهموا من هذه الصفات ذلك فيلزمهم من الصفات السبع كذلك نفس الشيء لأن هذه الصفات وتلك الصفات جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة فإذا أثبتنا ذلك بلا تأويل ولم نثبت ذاك بل أولناه كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فإما أن تثبتوا جميع الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وإما أن تؤولوا الجميع وكيف جاز عندكم قيام الأعراض بالله فإذا أثبتتموها على وجه لا يكون تركيبا لزمكم حينئذ أن تثبتوا الاستواء على وجه لا يكون تركيبا هذه من أعظم القواعد في الرب على هؤلاء الذين, يف... الذين يؤولون بعض الصفات ويتركون بعضها الآخر بلا تأويل لو أمعن هؤلاء النظر لما وجدوا فرقا بين ما أثبتوه وبين ما أولوه فهذه القاعدة فالرد على كل من يتأور الصفات الله هي لازمة له ولو سألنا هؤلاء المؤولة لماذا شبهتم الله بخلقه فنسبتم إليه الاستيلاء وهو ليس رفضا مشتركا بين الخالق والمخلوق بل هو مما لا يوصف به إلا المخلوق فلا يستطيعون حينئذ أن يقولوا استولى استلاءا يليق بجلاله لا يستطيعون أن يقولوا استولى استلاءا يليق بجلاله لأن هذا الوصف أصلا لا يليق بالله وإنما هو مما يختص المخلوق بالوصف به ولعن سائلا يسأل ما مذهب الشافعيي في مسألة في الصفات الله لقد كان الشافعي يعتبر التأويل على طريقة أهل الكلام من التعطيل يعني تعطيل صفات الله إذ قال إني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل سير علام نغلاء جزء العاشة 22. وكان مذهبه إثبات الصفات وليس التأويل كما قال نثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفع عن نفسه فقال ليس كمثلي شيء هكذا رواه عنه الحافظ ابن حجر في فتح البالي مجلة 14407 وقال السمة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا أهل الحديث الذين رأيتهم فأحلف عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء رواه عنه في عون المعبود مجدد 13 وروى الذهبي عن أبي نصر السجزي أنه قال وأئمتنا كسفيانا ومالك والحمدين وابن عيلينا والفضيل وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق متفقون أن الله سبحانه فوق العرش متفقون على أن الله سبحانه فوق العرش وعلمه بكل مكان وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء سير العلم نولاء مجرد 17 656 وذكر الشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله في كتابه الغنية وقد أثبت المرطب السبيدي صحة نسبة كتاب الغنية إلى عبد القادر الجلاني كما في إتحاد السلام التقيم مجلد الثاني 249-249 قال الشيخ عبد القادر الجلاني رحمه الله إن الله يقبض ويبسط ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويغضب ويسخط وله يدان وكلتا يديه يمين وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه وأنه بجهه العلو مستوى, مستوى على العرش محتوى على الملك وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بإسلام الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء فأشارت إلى السماء وأن عرش الرحمن فوق الماء وأن الله تعالى على العرش ودونه سبعون ألف حجاب من نور وظلمة وأن للعرش حدا يعلمه الله الغنيا لطالبي الحق صفحة 55-56 وأنه قال وأنه ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش لا على معنى القعود والمماثة كما قالت المجسمة والكرمية ولا على معنى العلو أي علو المنزلة والرفعة كما قالت الأشعالية هو قال العلو وأنا قلت أي علو المنزلة ودليل قصده ذلك أنه قال والرفعة كما قال ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية ولا على معنى الاستلاء كما قالت المعتزلة وهذا القول الاستلاء صار قول عامة الأشعرية اليوم وعبد القادة الجناني يشهد بأن هذا القول هو قول المعتزلة قبل أن تبرز الفقه الأشعرية قال وأنه تعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء ذا بمعنى مدول الرحمة وثوابه على مدعف المعتزرة والأشعرية ذكر ذلك في كتاب الغنية لطالبي الحق قلت وإنما أخذ الجهمية التأويل عن الفلاسفة والباطنية وتلطاه المعتزرة عن الجهمية وتلقاه الأشعرية عن المعفزنة وصدق رحمه الله فقد شهد بذلك ابن قال وقد أخذ الجعد ابن درهم بدعته عن بيان ابن سمعان وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم زوج ابنته وأخذها طالوت عن لبيد ابن أعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها لبيض عن يهودي بالمدينة ذكر ذلك ابن كثير في بداية ونهاية منذ التاسعة تثنين خمسين. وهذا الجهم ابن صفوان من رؤوس بلعة التأويل هو الذي بدأ بذلك وتلقاه عنه من يزعمون ما زعمه هو من قبل من أنه أراد بذلك تنزيه الله عما لا يليق به ولذلك قال له وهب المنبه لما لقيه إني لأظنك من الهالكين لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأن له عينا ما قلنا ذلك انظر سيئة العالم النبلاء مجلد الخامس أرامي الثلاثين وبذلك أمكنك التعرف على سند المذهب الأشعري أنه أخذ عن المعتزلة والمعتزلة أخذ عن الجهم بن صفوان والجهم أخذ عن طريق الجعد وواصل ابن عطاء المعتزل وهذا سند هو سند الأشاعرة لا يصل إلى سند أبي موسى الأشعري وإنما يصل إلى الجهم بن صفوان والجعد بن درهم أما أبو الحسن الأشعري الذي ينتمي إليه الناس اليوم فكثير من الناس لا يعرفون أن أبو الحسن الأشعري راجع عن تأويل الصفات إلى إثبات جميع ما وصف الله به نفسه وأعلن أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم التأويل وأنهم يثبتون لله اليدين والعينين والوجه والاستواء ولا يتأولون ذلك وقوله والعينين يؤكد أنه لا يتأول هذه الصفة لأن الذي يتأولها لا يثنيها وإنما يجعلها كناية عن الرؤية انظر إلى كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف الموصلين 291 هذا الكتاب الذي أثبته الحافظ المعساكر من جملة كتب الأشعري كما ذكر ذلك في كتاب تبيين كذب المفتري صفحة 131 إذن لعل الباحث وطالب العلم يلاحظ أنه ما زال أهل البدع ينتمون أو يحتجون بأناس راجعوا عما كانوا عليه ففي المذهب الأشعري يحتج الناس بأب الحسن الأشعري وهو قد تاب عن التأويل ويتجاهلون منتهى إليه حاله رحمه الله من إثبات ما أثبته الله ورسوله ويجهلون حقيقة عقيدة المعتزلة في كثير من كتبهم أنهم كانوا على نفس التأويل الذي يتأوله الأشعار اليوم ومن هنا خفي على الأشعارة المتأخرين التأويلات المتقدمة للمعتزلة فتبنوا تأويلاتهم ودافعوا عنها معتقدين أنها تأويلات أهل السنة بينما هي عين تأويلات المعتزلة وظن آخرون منهم أن المعتزلة لم يكونوا يؤولون الصفات وإنما كانوا يكذبونها ويجحدونها وهذا غير صحيح وإنما كانوا يقولون ما يقوله الناس اليوم من الأشعارة وغيرهم نؤمن بهذه الصفات لكننا نعتقد أن ظاهرها غير مراد هذه العبارة التي يستعملها الناس اليوم هي عين عبارة القاضي عبد الجبار المعتزل صاحب كتاب متشابه القرآن ذكر هذه العبارة في كتابه الصفحة 19 بل إن الإمام أحمد نص في كتابه الرد على الجهمية أن جهر بن صفوان كان يتأول القرآن على غير تأويله ذكر ذلك في كتاب الرد على الجهمية صفحة 66 هذا الكتاب أقر الحافظ بالحجر نسبته إلى كلمان أحمد كما في فتح الباري المجرد 1499 وذكر المرطب الزبيدي أن المعتزلة تتصرف في الألفاظي بمقتضى عقولهم فأولوا وبدلوا هذا ما يفعله الناس اليوم يسمي هؤلاء تحرفاتهم بالأدلة العقلية قالوا أثبتوا عقية أهل السنة بالأدلة حرروها بالأدلة العقلية هذا ما يقوله المعتزلة فذكر ذلك عنهم المقتضى الزبيدي في إلحاف السابق المتقين مجلد الثاني صفحة 87 ولو أن المعتزلة نفوا أو نفوا الصفات وردوها نصا يعني ردوا النص القرآني لم اختلف في كفرهم وإنما كانوا يؤولون الصفات على النحو الذي نرى الأشاعرة تأخذوه عنهم فيؤولون اليد بالقدرة والاستواء بالاستلاء والمجيء بمجيء الأمر والنزول بنزول الملك ولذلك نقل أبو الحسن الأشعري الذي يزعم الناس الانتماء إليه نقل لنا تأولاتهم كقولهم نزول الله معناه نزول آياته أو نزول الملك بأمره انظر المقالات الإسلاميين صفحة 290 للأشعري وكتاب تبيكة المفتري للحظة العساكر صفحة 250 وهذا الكتاب الاخير معتمد جدا عند الأشاعرة وبه يعرفون الحال المتأخر الذي انتهى إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله وفي هذا دليل على أن المعتزلة كانوا يعتمدون التأويل فإنه لما ترك أبو الحسن الأشعري الأفزال ترك معه التأويل أيضا واعتبر تأويل المعتزلة في إنكارا لصفات الله مع أنهم لا يقولون نحن ننكر صفات الله نحن نرفض صفات الله لا, لا. يقولون نحن نعطيها معاني أخرى أتينا بهذه المعاني بأدلة عقلية وقد حاول البعض التشكيك في المرحلة الثالثة التي مر بها أبو الحسن الأشعري وهي مرحلة الرجوع عن التأويل إلى إثبات ما وصف الله به نفسه والتزام طريق أحمد بن الحمد رحمه الله وأنكروا نسبة كتاب الإبانة عن أصول الديانة وهو لأبو الحسن الأشعري لكن الدراسات الجادة التي قام بها العديد من الباحثين أكدت تمثيل هذا الكتاب للمرحلة الثالثة للأشعري مستبعدين أن يكون كتاب اللمع واستحسان الخوض في علم الكلام آخر كتبه والحافظ بالعساكر والبيهقي هما أعلم الناس بمذهب الأشعري وهما اللذاني أثبت صحة نسبة كتاب الإبانة إلى أبي حسن الأشعري أنظر كتاب الاعتقاد البيهقي صفحة 96 109 وقد أكد ابن عساكر أن الأشاعرة القدامة لا يزالون يعتقدون ما في كتاب الإبانة أشد الاعتقاد أنظر كتاب الهتبين كذب رسلي صفحة 388 وهذا الكتاب قال فيه المرتضى الزبيدي ومن أراد معرفة قدر الأشعري وأن يمتلئ قلبه من حبه فعليه بكتاب تبيين كذب مفتري وهو من أجل الكتب وأعظمها فائدة. حفظ سلم التقين مجرد الثاني سفة أربعة. وكذلك طبقات السكي مجرد الثالث 351 مسحة محططة. قال الحاغذ بن عساكر وأنشدني بعض أصحابنا يعني في الثماء على الإبانة كتاب الإبانة قائلا: لو لم يصنف عمره غير الإبانة واللمع لكفى فكيف وقد تفنن في العلوم بما جمع وحكى ابن عساكر عن أبي عثمان الصابوني أني سبولي قال ما كان يخرج إلا وبيده كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري ويظهر الإعجاب به تبيكة المفتري تثمين تساطينين وإنما يحكي ابن عساكر والصابون والصابوني ما انتهى إليه الأشعري من الاعتقال على وجه التمدح والثماء على عقيدته يعني ما يقول ابن عساكر أن أمر أبي الحسن الأشعري انتهى إلى ما كان عليه أحمد إلا ليثبت للناس أن عقيدته قد تحسنت كذلك احتج ابن عذبة من الحنفية بهذا الكتاب كتاب الإيمان كما في كتابه الروضة البهية فيما بين الأشعارة والماثلية من الخلاف صفحة ثانية وثانية وثانية المرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة متقين مجلد الثاني صفحة أربعة وكذلك أثبت الذهبي نسبة كتاب الإبانة للأشعالي قائلا وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن شهره الحافظ ابن العساكر واعتمد عليه ونسقه الإمام محي الدين النووي بخطه تنظر المختصر العلو للذهبي صفحة ثانية إن الخطأ الفادح الكامن وراء هذه التأويلات إنما جاء بسبب تقديم العقل على الأدلة النقلية الشرعية وهذا هو أصل الفساد الذي وقع فيه المعتزنة ومن يدعو إلى تقديم الأدلة العقلية على الأدلة الشرعية إنما في الحقيقة هو ذاعية للناس إلى سلوك طريق المعتزنة ولقد صرح القاضي الجبار رأس المعتذلة أن الأدلة أربعة اولا حجة العقل ثانيا حجة الكتاب ثالثا السنة رابعا الإجماع ثم قال ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل عن كتابه شرح الأصول الخمسة صفحة 88 فالمعتذلة أنكروا عذاب القبر كما في مقالات الإسلاميين 473 وبرهنوا لذلك بحجة عقلية جعلتهم يأولون مصوص الكتاب والسنة فقد قالوا إن إنا نشق عن الميت بعد دفنه فلا نرى أثرا لأي تعجيب وقد حكمت عقولنا لما رأت عيوننا فما أفسد ميزان من جعل المعصومة الكتاب والسنة ظنيا مؤخرا وغير المعصوم أي العقل قطعيا مقدم عليه هذه دعوة إلى التخلي عن الكتاب والسنة بعد أن ضمن النبي صلى الله عليه وسلم العسمة لمن تمسك بهما قائلا فركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة ولم يضمن العسمة لمن تمسك بعقله فإن كثير من الضالين عباقرة ولما أنكر أعراضي أن يكون ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منه فرسا وطلب شهودا على ذلك جاء خزيمة الأنصاري وقال أنا أشهد أنك بايعته يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين ومن وصية الله لعباده فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولم يقل فردوه إلى عقولكم فإن هذه العقول تتفاوت وتختلف بل تختلف قوة وضعفا بل وتختلف صحة ومرضة وقد تقدم تصريح العز بن عبد السلام بأن الأشاعرة مختلفون في كثير من صفات الله تعالى عن كتابه طوع الأحكام صفحة 272 وذكره عنه أيضا ابن حجر الهيثمي في قواته الإسلام صفحان الرعشين ولذلك نرى مواقف للأشاعر لا تخلو من تناقض ففي مسألة رؤية الله تعالى يساوون بين العقل والنقل وفي مسألة التحسين والتقبيح العقليين يقدمون النقل على العقل أما في مسائل الصفات فإنهم جعلوها عقلية بالدرجة الأولى وهذا اقتراض منهجي وتناقض صارخ فإن من يتورع عن تقديم العقل في مسائل الحلال والحرام والبعث والنشور يجب أن يكون أكثر ورعا في مسائل الصفات الإلهية ويصعب إحصاء المرات التي كرر فيها ابن فورك وهو من كبار الأشعارة ومنظريهم يصعب إحصاء المرات التي كرر فيها من قوله ويحتمل في مسائل العقائد ويحتمل أن تكون يليد كذا. ويحتمل أن يكون الاستواء كذا ويحتمل أن يكون نزول كذا يحتمل يحتمل يحتمل الأمر الذي حدا بالكوتري إلى نقده عدة مرات قائلا وابن فورك كثيرا ما يطيش سهمه في باب التأويل ويحاول أن يؤول كل ما استغل به المشبهة ثابتا أو غير ثابت بل وصف الكوتري تأويلاته بأنها من قبيل تأويلات الباطنية قلت ومن ذلك قوله ذكر ذلك يذكر في تعليقاته على اسماء الصفات صفحه 452 صفحه 118 ومن من قبيل ذلك الاغلى الامثله على ذلك قوله أن الله لما قضى خلقه استلقى ووضع احدى رجليه على الاخرى ذكر ابن فورك انظر ماذا قال قال فيه وجهان من التاويل يعني هذا له نوعاني التأويل انظر كتابه مشكل الحديث وبيانه صفحة 120 ومثل هذا الحديث لن يسح أصلا فلماذا يبحث له عن تأويل مثال آخر قول بفورك إن الله إذا أراد أن يخوي فأهل الأرض أبدى عن بعضه قال بفورك يحتمل أن يكون المراد بقوله أبدى عن بعضه أن بعض أي عن بعض آياته مشكل الحديث صفحة 254 وكذلك حديث ساعد الله أشد من ساعدك وموساه أحد من موساك قال بالفورك المعنى, المعنى الحديث أي أمره أشد من أمرك وأما قوله وموساه أحد من موساك قال لما كانت الموسى آلة للقفع عبر عن القفع بالموسى مش الحديث وهكذا تجل ابن فورك يأتي بالأحاديث الضعيفة الصريحة الكرب ويبحث لها عن تأويل وهذا إن على شيء فإنه يدل على ضعفه في باب معرفة الإسلام وعقائد الإسلام وصفات الله عز وجل الشرع هو الأصل وليس العقل إن وجود الشرع ثابت قبل أن يثبت العقل وثابت قبل أن يثبت العقل وجود الشر والعقول كما ذكرنا على نوعين عقل ضال مختوم عليه وعقل مهتد موفق فالعقل المختوم عليه ترد عليه الوساوس ويزين الشيطان فيه الباطل فيستحسنه ويقبح له الحق فيستشنعه والمرض لا يصيب البطون والأعضاء فقط وإنما يصيب العقول أيضا ثم إن المعلومة من حال أهل الفلسفة والجدل أن نتاليهم يأخذ عن سابقهم وآخرهم يأخذ عن أولهم تقليدا أعمى وليس من نتاج أفكارهم بل إن كثيرا مما زعموا أنه عقليات ما هو إلا نقليات مأخوذة عن المعتدلة كتأويل الاستواء بالاستلاء واليد بالقدرة قالوا دل العقل على هذا التأويل وإنها في حقيقة دل دلت كتابات المعتذلة من قبل على أن هذا شيء مختبس منهم هؤلاء يجترئون على الله عز وجل يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل ولكنهم لا يقولون أبدا إذا تعارض قولي مع قول شيخي قدمت قولي على قول شيخي بل إذا تصوفوا أخذوا بالمبدأ الصوفي لا تعترض فتنطرد فهم يتعاملون مع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم معاملة خالية عن التعظيم والثقة موقفنا أهل السنة من دور العقل أولا إن العقل الصحيح لا يمكن أن يتناقض مع النص الصريح ثانيا أن العقل شاهد على كمال الشرع كما في قصة خزيمة التي مرت معنا ثالثا أن العقل من النقل أقصد بالنقل الأدلة الشرعية أن العقل من النقل بمنزلة العين من الشمس فالعين ضرورية للرؤية لكن وظيفة الرؤية تتعطل إن لم تمد الشمس العين بالنور ألا بكرة به ولولا نور الشمس لما أعملت العين وظيفتها كذلك أيضا نستغل ببرنامج ببرامج مثلا الكمبيوتر إذا لم يوجد الكمبيوتر فما هي قيمة هذا البرنامج؟ البرنامج يعمل بشكل مبدع وكذا وكذا ولكن ان لم يكن الجهاز موجود ولم يوضع البرنامج فيه فما قيمة هذا البرنامج؟ رابعا أن العقل من النقل بمنزلة العبد من السيد فليس من اللائق تقديم العبد على سيده خامسا لو الشرع المنزل على محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم لكانت عقولنا إما عقول يهود إما عقول يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين ولذلك كان على العقل أن يعترف بفضل الشرع عليه لا أن يجعل نفسه فاضلا عليه ولو كان هناك تعارض بين العقل والنقل لوقع هذا التعارض بين الأدلة النقلية وعلو وعقول السلف والسلف أرجح عقلا ممن جاء بعدهم وهم لم يقدموا عقولهم على الأدلة الشرعية أن الشافعية نص على أن العلم بصفة قبولا وردا وتأويلا مما لا يدرك بالعقل نقله الذهب وجل الأول صفحة 20 في سنة عام نوران وقال أبحانيفة لا ينبغي أن ينطق في الله بشيء من ذاته ولكن يصفه بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئا فهل الاستلاء رأي أم فيه سلف ومن من السلف قال بذلك ومع أن هؤلاء يحتجون بحديث تفكروا في ألاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا أوقفنا أهل السنة من دور العقل من أهل السنة يؤمنون أن العقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع النص الصريح النص الصريح الثابت سمدا لا يمكن أن يحدث, أن يحدث هناك تعارض بين العقل ومين النقل ثانيا أن العقل شاهد على تمال الشرع كما في قصة خزيمة التي رأيناها ثالثا أن العقل من النقل بمنزلة العين من الشمس فالعين ضرورية للرؤية لكن وظيفة الرؤية تتعطل إن لم تمد الشمس العين بالنور الذي ترى به ولون نور الشمس لما أعملت العين وظيفتها رابعا أن العقل من النقل بمنزلة العبد من السيد فليس من اللائقين تقديم العبد على سيده خامتا أنه لو لا الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكانت عقولنا إما عقول يهود أو نصار أو مجوس أو وفنيين ولذلك كان على العقل أن يعترف بفضل الشر عليه لا أن يجعل نفسه فاضلا عليه ولو كان هناك تعارض بين العقل والنقل لوقع هذا التعارض بين الأدلة النقلية وعقول السلف والسلف أرجحوا عقلا ممن جاء بعدهم وهم لم يقدموا عقولهم على الأدلة الشرعية ولهذا نص الشافعي رحمه الله على أن العلم بالصفة صفات الله قبولا وردا أو تأويلا مما لا يدرك بالعقل سير علام نبلاء مجلد العاشة صفحة 20 وقال أبو حنيفة لا ينبغي أن ينطق في الله بشيء من ذاته ولكن يصفه بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئا فهل الاستلاء فويل الاستواء بالاستلاء ولدي بالقدرة وغير ذلك هل هذا شيء لكم فيه سلف أم هو رأي من عندكم ومن من السلف قال بقولكم وما أنكم تحتجون بحديث تفكروا في ألاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا وهو حديث ضعيف مروي عن أبي نعيم في الحديث وغيره ومع ذلك هناك ما يقول الحديث فإنكم تخالفونه بكثرة تفكركم في ذات الله حتى استخرجت أفكاركم أن الاستواء معناه الاستلاء وأن اليدا معناها القدرة وأن جبريل فهم ما في نفس الله من المعاني وصاغها بألقاظ من عنده وأن لله تعلقات وإضافات هي فعله وليست من صفاته ومع أنكم تقولون لا قبح ولا حسن إلا بالشرع إلا أنكم تستقبحون ما استحسن الشارع وصف نفسه به نقل السيوطي عن ابن السمعاني أنه قال فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثورة تبعا لعقولهم قال وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا وما لم نعقله قبلناه تسليما واستسلاما صالة المنطقة والكلام للسيوفي 49 وقد تراجع كبار نظار الأشاعرة عن هذا المنهج الذي تركوه من قبل فقد انتهى الباقلاني إلى الرجوع عن التأويل إلى مذهب السلف كما يدل على ذلك كتابه التمهيد وكذلك الراضي وهو من أشهر متكلمي الأشاعر وهو صاحب القاعدة الكلية التي انتصر فيها للعقل وقدمه على الكتاب والسمة وكان قد قرر أنه لا يصح الاعتماد على الأضلة اللغضية كتاب السنة وعدم إفادتها اليقين إلا بعشرة شروط ما يجوز الاحتجاج بنصوف الكتاب والسمة إلى بعشرة شروط نعوذ بالله من هذا الكلام ذكرا من هذه الشروط عدم المعارض العقلي يعني إذا كان عقلي يتعارض مع ما جاء في البخاري عقلي يتعارض مع ما جاء في القرآن فحينئذ أقدم عقلي على القرآن أو على أحاديث البخاري أو أحاديث مسلم ولهذا شهد الحافظ بن حجر على الرذي بأن له تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث العيرة وكان يورد شبه الخصم بدقة ثم يورد مذهب أهل السنة على غاية من الوهاء الضعف لسان الميزان المجلد الرابع صفحة 421 وهذا كلام عجيب جدا إن الذين بالآخرة هم يقنون الذين أثنى الله عليهم وقال وبالآخرة هم يقنون إنما استفادوا اليقين من الأدلة الغذية وهي الكتاب والسنة غير أن الراذية قل ثقته بالعقل وأدرك عجزه أخيرا فأوصى وصية تدل على أنه حسن اعتقاده كما قال ذلك الحفظ بالحجر برضه فقال قبل موته ولقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا فتح البلد المجلة 13 صفحة 350 واتحافة السادة والتقييم للزبيدي المجلة الأول 174 ونجد عند السبكية التوصيلة هذه الوصية في طبقاته المجرد الخامس صفحة 33 نجد عند هذه تفاصيل هذه الوصية وفيها يظهر الندم على تعاطي علم الكلام عندما كان أشعريا ولم تكن توبته من الأفذال فهل يجوز أن يظل بعض الناس مصرين على الاقتداء به في أصل الدين متجاهلين لوصيته وتراجعه عن منهجه الذي كان يقدم فيه العقل على النقل وهذا الجويني رأس المذهب الاشاعري فبعدما اورد الحافظ بن حجر مذاهب الناس في صفات الله نقل عن الجويني رحمه الله قوله كما في رسالته النظاميه قال قال الجويني والذي نقتضيه رأيا وندين الله به عقيده اتباع او عقيده اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على إن على أن إجماع الأمة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر يعني الآيات والأحديث المتعلقة بالصفات فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما يعني شيئا ضروريا فلا شك حينئذ أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم يعني انقضى عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع انظر فتح الباري المجرد الثالث عشر ثلاثين وانظر حفظ المتقين مجرد الثاني صفحة مية اطمعاش ورسالة النظامية 23. وهنا نسأل هل كان التأويل مذهب السلف كما يدعي البعض كالحبشي الذي قال قد ثبت التأويل عن مالك في حديث النزول نزول رب العالمين لسماء الدنيا في آخر الثلث الأخير من الليل أنه قال تبت التأويل عن مالك أنه قال نزور رحمة لا نزور نقله الدليل القوي صحة 49 وهذا القول منه مردود أولا أن المعتمد عند عامة الأشاعرة أن السلف فوضوا آيات الصفات ولم يتأولوها طبعا مع هناك أشاعر آخرون نسميهم بالأشاعر المحوضة يعترضون على ما قاله الأشاعر المؤولة يعترضون على ادعائهم أن السلف كانوا يأتوا يؤولون الصفات ثانيا أن الثابت عن مالك خلاف ذلك كما ذكر البيهقي ذلك حين تعرض لصفات الفوقية والنزول والإتيان أن الله يستوي وينزل ويأتي روى بسنده عن الوريد ابن مسلم قال سؤل الأوزاعي ومالك والثوري والليف بن سعب عن هذه الأحاديث فقالوا أمروها كما جاءت وهذا ما أثبته الصابوني عنهم عند حكايته عقيدة السلف وأصحاب الحديد وكذلك أثبته ابن عبد البر عن مالك وهو أعلم بمذهب مالك من غيره وهو الذي أثنى عليه الكوفري أمانة وحفظة انظر الأسماء أو السفاة البيهقي صفحة الرئيس 53 فالأشاعرة المؤولة يتمسكون بعبارة نزول رحمة والأشاعرة المفوضة يتمسكون بعبارة أمروها كما جاءت وتفسيرها ظاهرها فهم يحيرون عامة الناس بعقيدة فهم التي ينقسمون ويختلفون عليها ولكن حكى الشيخ عبدالقادر الجيلاني عقيدة أهل السنة وأنهم يؤمنون بأن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء ثم نسب تأويل النزول بنزول الرحمة إلى الأشاعرة والمعتزلة كانت في الغنية بطالبي الحق صفحة 57 الذي أثبت الزبيدي نسبته إليه كما في الحاف سالة متقين مغلد الثاني صفحة 242 و249 ولكن الشيح القادر لم ينسب هذا القول أو هذا التأويل إلى أحد من السلف وإنما نسبه إلى الأشاعر ولمعتزلة ولم ينسبه إلى أحد من أئمة هذه الأمة كأحمد وغيبه وقال أبو نصر السجزي وأئمتنا كسفيانة ومالك والحمادين وابن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاط متفقون على أن الله سبحانه فوق العرش وعلمه بكل مكان وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء سير علام ربلاء 17 12650 ثم إن مالكا لم يتأول صفة الاستواء بالاستلاء حين سئل السؤال المشهور عن كافية الاستواء وإنما كان جوابه الاستواء معلوم والقيف مجهول ففرق مالك بين المعنى المعلوم وبين الكيف المجهول ولو كان مالك متأولا شيئا من الصفات لتأول صفة الاستواء من باب أولى عندما سئل عن معنى ذلك أو كيفية ذلك وهذه الرواية وهي أنه سئل عن كيفية الاستواء هذه الرواية المشهورة عن مالك هي المعتمدة في معرفة موقفه من الصفات ثم جاء الحبشي بشبهة أخرى وقال قد ثبت التأويل عن أحمد وذكر رواية رواه البيهقي عن حنبل بن إسحاق عن أحمد ثم قال هذا في الدليل القويم صفحة 50 وهذا العقيدة السنية صفحة 220 الزواب على ما قاله أنه ثبت التأويل بالمعنى القرآني الذي هو التفسير والبيان نعم إن أحمد كان يفسر كلام الله وأما التأويل على مفهومكم وهو, وهو مفهوم باطل فقد أبطله المنطدى الزبيري حينما قال إن المفهوم من ظاهر مذهب أحمد عدم التأويل على الإطلاق وأن الشافعية ومالك وأحمد اختاروا عدم التأويل للمتشابهات يعني السفاق المتشابهة بزعمهم إتحاف السادة المتقين مجلد الثاني سفحة 12 وتسعة وهذا محمد بن دروي شبحوت وهو من العلماء المعروفين في لبنان قال إن سيدنا أحمد يقصد أحمد بن حنبل يمنع التأويل وصرح الشيخ الحود. أن التأويل مذهب المعتزلة رسالة في أعقال أهل السنة والجماعة صفحة 31 تحقيق كمال الحوت وكذلك ما أورده السبكي عن أحمد أنه قال لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث طبقات السبتي المجلد التاسع 39 نسخة محققا قال الحافظ بن رجب ولا يصح عن أحد أي لا يصح عن أحد منهم فلاف ذلك البتة خصوصا لإمام أحمد ذكر ذلك في فضل علم السلف على علم الخلف صفحة 29 ويبتل ما ادعاه الحفشي أيضا ما ذكره الشهرستاني أن عموم أهل الحديث كأحمد ومالك وجماعة من السلف قالوا نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعا أن الله لا يشبه شيئا من المخلوقات الملل والنحل لشهستان مجلد الأول 137 بل قد رد أحمد على تأويلات الجهمية التي يحمل الأشاعرة العديد منها كما في كتابه الرد على الجهمية الذي أثبت الحافظ ابن حجر نسبته إليه قال قال أحمد فيما تأولته أي من القرآن على غير تأويله أي على غير معناه الحقيقي فتح البالي مجرد الثالث عشر وقد روى اللالكائي وابن الجوزي عن أحمد أنه قال ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت به أحاديث الصفات مناقب الإمام أحمد صبح 155-174 وشرح أصول الاعتقاد للالتاء مجلد الأول مئة الستين وهذا الذي نقله ابن الجوزي حجة عليه حجة عليه فإننا نأخذ بما رواه عن أحمد ونبترك وندع كتابه دفع شبه التشبيه إن كان ثابتا له حقا وقد خالف ابن الجوزي إجماعا كان قد حكاه عند قوله تعالى في كتابه زاد المسير في قوله تعالى ثم استوى على العرش قال ابن الجوزي وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيد على قراءة الآية زاد المسير مجلد الثالث 213 والمجلد الأول صفحة 225 وهذا ما يؤكد ما حكاه العلماء عن ابن الجوزي من أنه مطلب العقيدة في الصفات يجد المرء في كتبه تارة إثباتا للصفات وتارة أخرى تأويلا تأويل لها وتارة أخرى تفويضا وقد حكى الحافظ بن رجب لأن تلون آراء ابن الجوزي تبع لتلون آراء شيخه أبي الوفاء ابن عقيل الذيل على طبقات الحنابل المجلد الأول 414 بل إن كتب ابن الجوزي مملوئة بالحث على إثبات ما أثبته الله لنفسه والتشنيع على المؤولين كالأشاعر كقوله من أضر الأشاء على العوام تنام المتأولين والنفاك للصفات صيد الخاطر صفحة 101 فوصف ابن الجوزي مؤولة الصفات بأنهم نفاك ونقض تأويل المعكزلة تأويلهم يد الله بالقدرة وأنكر أن يكون قد نقل عن الصحابة أنهم قالوا استواء استولى وينزلوا أن يرحم صيد الخاطر صفحة 103 ومجالس ابن الجوزي الصفحة السابعة ثم اعترف ابن الجوزي بأن طريق السلف مناقض للتأويل إذ قال أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا مثل هذا ويمرونه كما جاء حكاه عنه الحافظ في الباري مجلد السابس صفحة أربعين بينما نراه في كتابه إذا كان ثابتا عنه دفع شبه التشبيه صفحة مية نراه يأول اليد بالقدرة وهذا ما يشكك في صحة نسبة الكتاب إليه وحتى وإن كان ابن الجوزي مؤولاً للصفاء فلم يكن على منهج المتكلمين الأشاعرة بل قد في علم الكلام وأهله وحذر منهم وذكر أقوال الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك في ذنهم وافتهامهم بالزندقة قال ابن الجوزي قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم وقالوا إن الله ليس في السماء وذكروا أن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرصاء فأشارت إلى السماء بمعنى أنه أن الله ليس من الأصنام التي تعود في الأرض وقالوا ما زال يتكلم عن أهل بداع الأعالم الذين قدموا إلى بغداد وقالوا إن الله ليس في السماء ذكر ابن الجوزي أن هذا من بداعهم وأقوالهم الدخيلة على المسلم الدخيلة على المسلمين ولذلك هذا الذي قاله الآن وقالوا أهل البدع إن الله ليس في السماء يتفق مع ما رواه الذهبي وعن ابن الجوزي رحمه الله أنه قال أهل الكلام يقولون ما في السماء رب سير العلم نغلاء مجرد 21 صفة 376 نتابع إذن مازال ابن الجوزي يقول وقالوا إن الله ليس في السماء ولا يقال استوى على العرش ولا ينزل السماء الدنيا بل النازل رحمته كل هذا ينتبه ابن الجوزي إلى كلام أهل البدع قال ابن الجوزي بعد ذلك فمحوا من القلوب ما أريد يعني ما أرده الله ما أريد إثباته فيها كتاب صيد الخاطر صفحة 215 طبعة المكتبة العلمية لبيروت وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن هؤلاء السفهاء هو عين ما يقوله ابن فورك وغيره من الأشاعر فقد قال ابن فورك إنما أشارت الجارية إلى السماء لأنها كانت خرساء كتاب مشكل الحديث وبيانه سبحانه 59 إلى 162 أردت بذلك أن أبين حتى وإن كان ابن الجوزي وقع في بعض التأويلات فإنه لا يكون بتأويلاته هذه أشعريا لأنه نقد ما عليه أشاعرة من علم الكلام ومن الجدل بل قدم قد ابن الجوزي أبا الحسن الأشعري صرح بذنه وتوبيقه قائلا لم يختلف الناس حتى جاء علي بن إسماعيل الأشعري فقال مرة بقول معتزلة ثم عن له فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس يعني بنفس الله فأوجبت الدعواه هذه أن ما عندنا مخلوق صيد الخافر 181 إلى 183 ما معنى قول السلف بلا يستعمل المؤولة لفظة بلا كيف ويريدون بذلك نفي أن يكون الله عز وجل صفة وقالوا لا يعقل أن يكون لله عز وجل كيفية الجواب على ذلك اولا ان معنى بلا كيف أي من دون الخوض في الكيفية قال ابن حجر المكي الهيتمي قال بعض العلماء يجب السكوت عن كيف في صفاته وعن لما في أفعاله فتح المبين شرح الأربعين ثم إن الحافظة بن حجر حدد معنا بلا كيف حين قال بأن السلف لم يخوضوا في صفات الله لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لم تعلم كيفيته بالعقل لكون العقول لها حد تقف عنده. فتح الباري مجلدة 18-350-390 وانظر الحج البالي على الدهلوي المجلد الأول 63 فقول الحافظ بالحجر لا تعلم كيفيته بالعقل يقتل تحريف البعض ممن يفسرون لفظ غير معقول أي غير ممكن هكذا يظنون ظنون أن غير معقول أي غير ممكن قال القرطبي ولم ينكر أحد من السلف استوائه على عرشه وإنما جهلوا كيفية الاستواء تفسير القرطبي مجلد السابع 140. وقال أبو بكر الإسماعيدي في حكاية مذهب أهل السنة فإن الله انتهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه سير علم نبلاء مجلس 16-295 وتركية الحفاظ مجلس الثالث 949 فبهذا تدرك أن قول السلف غير معقول بمعنى أنه مجهول وقال الذهبي تعليقا على قول مالك قال وقول مالك هو قول أهل السنة قاطبة وهو أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها العلول الذهبي صفحي أرواح وقال الذهبي أيضا قال والد أبي حفص بن شاهين حضرت أبا جعفر بن الترمذي فسئل عن حديث النزول فقال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة سيئة العلام النبراء مجلد الثالث عشر خلسفين وتاريخ بغدار مجلد الأول ثلاثين خلسفين ثم إنهم كانوا يقولون بلا كيفية تارثا بعض المرات يقولون بلا كيفية وتارثا يقولون كيف يشاء كما قال الشافعي وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء وينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء عن المعبود المجلد الثالث عشر صفحة, صفحة واحدة أربعين وساقه ابن أبي يعلى في ضرقات الحنابرة لإسناده المتصل إلى الشافعي المجدد الأول 283 كما ذكر الحافظ ابن حجر عن طائفة من السلف والتابعين أنهم كانوا لا يشبهون ويرون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف فتح البادل مجرد 13 407 ويؤيده قول أهل السنة والحديث حسب رواية الأشعري عنهم ولا يتأولونها يعني لا يتأولون الصفات وهذا تفسير لقولهم بلا كيف وهو دليل على أنهم أرادوا بقولهم بلا كيف عدم الخوض في الكيف لا نفي الكيف أصلا والسؤال الآن هل في إثبات الصفات تشبيها إن أصلا التأويل بحجة الهروب من التشبيه حجة جهمية قديمة قال احمد وتأول جهمني القرآن على غير تأويله وكذر بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه كان كافرا وكان من المشبها ونقل الدهلوي عن الحافظ في الفتح أن إجراء الصفات كما هي ليس بتشبيه وإنما التشبيه أن يقال سمع كسمع أو بصر كبصر وهذا مروير أيضا هذا الكلام مروير عن إسحاق ابن راهويه الرد على الجهمية للإمام أحمد صفحة 104 وفتح البار المجلد الثالث عشر صفحة وجامع الترمذي المجلد الثالث صفحة 50 قال عبد الله بن المبارك من قال لك يا مشبه فاعلم أنه جهمي رواه بن في شف المزول صفحة 53 وقال أبو حاتم الرازي علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة انظر الاعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاء مجلد الثاني 179 والصابون في عقيدة السلف مجلد الأول 132 وقال الشيخ عبد القادر الجيراني وابن قطيبة الجهمية تسمي مثبتة الصفات مشبهة لإثباتها صفات الباري عز وجل من العلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات ومن علامات الزنادق تسميتهم أهل الأثر بالحشوية والمجسمة والمشبهة أهل الأثر أي أهل حديث الذين يتمسكون بشعار إذا صح الحديث فهو مذهبي انظر الغني لطالبي الحق للجلاني رحمه الله صفحة 58 والفقه الأكبر بشرح القاري صفحة 13 وتأويل مختلف الحديث بقتيبة صفحة 55 وبالرغم من غلو الأشاعرة في التأويل في دعوة تنذيه فإنهم لم يسلموا من نقد المعتزلة ضدهم فإنهم لما أثبتوا رؤية الله يوم القيامة مع نفي الجهة والمقابلة سخر منهم المعتزلة وألزموهم بالتناقض وقالوا من سلم أن الله ليس في جهة وادعى مع ذلك أنه يرى فقد أضحك الناس على عقله شرح أسول خمسة 249 والمغني القاضي عبد الجبار كلاهما عبد الجبار الم... القاضي المعتزلي المسدد الرابع 39 ولذا حين يتحدث الاشاعره عن الرؤيه يبدو عليهم الارتباك والتحرج فإن اثبات الرؤيه ملزم بالمقابله ومبطل للعدم الذي يثبتونه ثم قال المعتزله كل من اثبت رؤيه الله يوم القيامة فهو كافر لأنه شبه الله بخلقه ومن شك في كفره فهو كافر مثله المغني للقاضي عبدالجبال المعتزلي المجلد الرابع 139 وشرح أصول الخمسة 232 والانتصار للخياط المعتزلي صفحة 54 ولا يفوتنا أن نذكر أن المعتزلة لم ينفو لم ينفو الآية التي تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فإنهم تأولوا هذه الآية على غير تأويلها وقالوا ناظرة إلى ثواب ربها وليست ناظرة إلى ربها ولذلك يجري على الأشاعرة ما يجري على هؤلاء فإنهم أيضا يأتون ببعض الصفات ويتأولونها على غير تأويلها تماما كما كان عليه المنهج المعتزلي قبلهم فالأشاعرة والما تريدية متهمون عند المعتذلة بنظير ما يتهمون به أهل السنة ونحن نراهم قد سلموا من وساوس التشبيه في مسألة الرؤية ولم يسلموا من من الوسوسة في باقي الصفات مع أن كل المسألتين ثابت بالنص من القرآن والسنة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ما يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ثم استوى على العرش هذه آيات الصفات وكذلك من آيات الصفات قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة فأثبتوا كل ما وصف الله به نفسه ولا تثبتوا صفة أو صفتين أو نحو ذلك وإلا كان كان منهجكم مضطربا متناقضا فإنه يجب أن نلزم منهجا واحدا في صفات الله عز وجل فنثبت لله ما أثبته لنفسه في آياته أو مما صح في من أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم ثم على ذلك نقول نثبت ذلك وليس لله شبيها ولا نظيرا فيما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إن التحذير المبالغ من التشبيه يعتبر من الغلو فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف ربه بصفات كثيرة ولكنه لم يحذر مرة واحدة من خطر الوقوع في التشبيه ولهذا نص محمد أنور الكشميري أن الأشعرية لما بالغ في التنزيه وشدد فيه لزمه نفي كثير من الصفات التي أثبتها القرآن والسنة حتى قارن التعطيل وأن القرآن لم يسلك هذه التنزيهات الكرمية الباطلة انظر فايد الباري لمحمد أنور الكشميري المجلد الرابع صفحة 473 وأهل الفلسفة والكلام والجدل والمنطق يستطيرون بالخوف على العوام من التشبيه وهم إنما يريدون بذلك تقرير مذهب التأويل ولا وجل في الحقيقة لهذه الاشتالات بين العامة لأن الفطرة تنفر من التشبيه وهو ما أكده ابن قتيبة الذي أثنى عليه البغدابي والذهبي وابن الجوزي قالوا كان ثقة فاضلا منذ التاريخ بغداد مجلس العاشر مئة سعين والسير ثلاث عشر مئة سبعة وميزان الاعتدال مجلس الثاني خمسمائة وهذا التأويل الذي عليه أهل الجدل هو في الحقيقة تحريف وتدبيد ولهذا وصف سلف أهل التأويل بأنهم معقلة لأنهم أثبتوا ألفاظ الصفات وحرفوا معانيها لمجرد احتمالات وأوهام قال أبو حنيفة رحمه الله ولا يقال يد الله بمعنى قدرته لأن هذا إبطال ذا الصفة الفقه الأكبر صفة 39 قال الشافعي لا تشتغل بالكلام يعني بالجدل فإني اطلعت من أهل الكلام على التعطيل السير مجرد العاشر 22 ونسأل الأشاعرات ما حكم من يؤولوا الصفات السبعة وهي الحياة والعلم والإرادة والطدر والسماع والبصر والكلام وهي كلها مما يثبته الأشاعرة ومع ذلك هي مما يوصف به البشر ومع ذلك لم يؤولوها نسأل ما حكم من يؤول هذه الصفات السبعة عندكم إن كان حكمه عندكم التعطيل فإن حكم من يؤول شيئا من غير الصفات السبعة عندنا التعطيل أيضا إن التاويل هو تعطيل ولذلك ليس التاويل دواء للتشبيه خلاف لما قاله البعض أنه يجد التاويل في صفات الله اذا استحكمت وساوت التشبيه وهذا القول غير سديد لماذا لانه قد تبين ان هو مرض بحد قد افضى بمن تمسك به الى محذور وهو التعطيل ثم ماذا لو جاءنا من تحير من مسألة عذاب القبر ورأى وجوب تأويل عذاب القبر دفعا للوسوسة زاعما أنه يسمع أحاديث عذاب القبر لكنه إذا نبش القبور لم يجد أثرا العذاب ولم يسمع عنينا هذه حب قالها المتازلة أيضا وأوضت بهم إلى تعطيل نصوص عذاب القبر وتأويلها بتأويلات باطلة طيب ماذا نقول لمثل هذا هل نقول له يجوز لك تأويل مسألة عذاب القبر أم أن الدواء الحقيقي لمثل هذا المرض هو تعليم المرء على التسليم للنصوص التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم أي الدواءين خير هذا ولا يجوز أن يتخذ من الداء دواء وقد قال صلى الله عليه وسلم ما جعل الله دواءكم فيما حرم عليكم وإذلك قال ابن الجوزي من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفات للصفات صيد الخاطر صفحة 101 وصرح الشيخ علاء الدين العفار تلمير النووي قال تعليقا على قوله تعالى بل يداهما السلطة قال يحرم القول بأن يد الله القدرة أو النعمة قال وهذا تحريف لما فيه من التعطيل وهو فعل المعتزلة والجهمية قم بكتابه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد صفحة 25 طباعة دار الكتب الأثرية ومن أسوأ نتائج وسوسة التعطيل أن الموسوسون هؤلاء يصفون الله بالصفات السلبية فلا يثبتون في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا كمن يقول ليس الله داخل العالم ولا خارجه ولا متسرا به ولا منفصرا عنه إلى غير ذلك فهذا في الحقيقة قد شبه ربه بالمعدوم إذ لو سألناه صفلا المعدوم فلن يصف المعدوم إلا بما وصف به ربه يقول المعدوم هو ما ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصرا به ولا منفصرا عنه ولذلك قيل المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدم لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء هذا ما قاله ابن تيمية رحمه الله وإذا حقق الرجل قولهم وما ينتهي إليه وجد أنهم يجعلون الله شبحا وخيالا وصرابا ويكون حين حينئذ قد وصف الله بصفة لا شيء كما قال ذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني رواه عنه اللا لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بجلد الثالث 432 ومثل هذا الاعتقاد بأنه بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه يؤدي إلى فساد آلة بصطوفية إلى القول بوحدة الوجود فإنهم قالوا اتفقنا على أن الله ليس فوق العالم وحينئذ يتعين مداخلته للعالم إما أن يكون وجوده وجود العالم أو يحل في العالم أو يتحد به ولذلك انتهى الصوفية إلى القول بالوحدة والوجود وهكذا يتبين لك مدى الارتباط بين أهل الباطل وكيف يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ويلزم الذين يعبدون العدم نفي رؤية الله عز وجل لأن الرؤية تكون في محل مقابلة وأما رؤية من ليت فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم هذا القول قول محال عقلا ومردود شرعا فإما أن تنفو أن الله في العلو فيلزمكم معه نفي رؤيته وإما أن تثبتوا علوه تعالى كضرورة من أجل إثبات رؤيته وإلا فنقول لكم ما قالته لكم معتجلة قالوا من سلم أن الله ليس في جهة وادعى أنه يرى فقد أضحك الناس على عقله ومن أشنع الأخطاء التي نشرها أهل التأويل قولهم أن صفات الله من المتشابه وهذا كلام باطل لأنه لا يجوز أن يجتمل القرآن على ما لا يعلم معناه لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن وإنما وإنما الاشتباه الجائز القول به هو الاجتباه النسبي فقد يشتبه عليك ما لا يكون مشتبها علي, على غيرك وحتى القول بأن صفات الله من المتشابه مما اختلف فيه الأشاعرة فيما بينهم بعضهم قال نعم هي من المتشابه وبعضهم أنكر ذلك قال أبو منصور البغداري واختلف أصحابنا أي الأشاعرة في هذا فمنهم من قال إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله منذ الأسطول الدين صفحة 112 فهل استفق الأشاعرة فيما بينهم على نوع المتشابه وإلا زادنا الناس ويقال لهم هل كل الصفات من المتشابه أم بعضها دون بعض فالأشاعرة كما لا ننسى يثبتون سبع صفات هي محكمة عندهم وليست من المتشابه فبأي دليل دليل أو ضابط يحكم هؤلاء بأن الصفات السبعة محكمة لا لا متشابهة وأما غيرها فهو متشابه فإذا طولبوا بالفرق لم يجدوا أو يعطوا جوابا مقنعا والآن نأتي على الرد على أصل من أصول المؤولة وهو قولهم بالمجاز في اسماء الله وصفاته يعني أن الصفات الله غير حقيقية ليست على الحقيقة وإنما هي مجازية مجازية في المعنى ولهذا أعطوها معاني مختلفة عن المعاني المتبادرة من الألفاظ أول الردود وأهمها أن الأشاعرة على قسمين أشاعرة مفوضة لا يرون جواز المجاز وأشاعرة مؤولة يذهبون إلى أن صفات الله مجازية فالأشاعرة إذن هم فيما بينهم لم يتفقوا فليتفقوا على موقف واحد هل الصحيح هو التفويض أم الصحيح هو التأويض. ثانيا أن المجاز استلاح غير مستقيم وفيه مفاسد في العقل واللغة والشرع أما المفاسد العقلية فهو عدم تحديد القائل بالمجاز لضابط وقانون المستقيم وأما المفاسد اللغوية ففيه تغيير للأوضاع اللغوية التي اصطلح عليها الشرع واللغة وتغيير ذلك إنما هو تمهيد لتحريف المعاني قاطبة وأما المفاسد الشرعية فتحريف كلام الله هو نتيجة هذا القول المجاز والتشريك في كلام الله بأنه غير حقيقي والدعوى بأن الله لم يرد حقيقة ما أنزل رفضاً وإنما أراد معاني مخالفة بذلك أمر آخر أنه قد اتفق القائلون بالمجاز على أن الأصل في الكلام الحقيقة وأن المجاز على خلاف الأصل ولا ينقل عن حقيقته إلى المجاز إلا بشرط وجود قرينة تبيح ذلك ثم ماذا لو اضطرد المجاز يعني مضى المجاز وتتابع ليشمل صفة الرؤية لله عز وجل فإن رؤية الله في الآخرة عند المعتزلة مجازية ولذلك قالوا إلى ربها ناظرة أي ناظرة إلى ثواب ربها فهل يجوز تأويل صفة الرؤية لله عز وجل أم أن الأشعارة مضطربين في هذا الأمر فإذا قلنا لهم هل يجوز تأويل صفة الرؤية لله يقولون لا لا يجوز نثبتها طيب هل يجوز تأويل صفة الاستواء؟ يقولوا نعم يجوز ذلك أمر آخر بما تحرمون على المعتزلي الاضطراب في التأويل؟ أبضابط شرعياً أم بتحكم محد؟ إذا أراد المعتزلي تأويل صفة الرؤية أقيموا عليه الحجة قولوا لماذا يحرم عليه تأويل صفة الرؤية لله عز وجل؟ فالمعتذلة زعموا أن النصوص المصرحة بزيادة الإيمان مؤولة بزيادة الهدى متشابه القرآن 262 وتأولوا خروج قوم من النار على أنهم يخرجون من عمل أهل النار وتأولوا حديث شفاعة لأهل الكبائر قالوا إذا تابوا قبل أن يموتوا شرح رسول 5 صفحة 672 وفضل الأكزال للقاضي عبدالجبار صفحة 212 وتأولوا قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض قال تسبح له يعني تدل على توحيده بلسان حالها فكأنها تنطق له بالتسبيح تنزيه القرآن عن المطاعن صفحة 229 والكشاف للزنقشر المجلد الثاني 451 وتأولوا قوله تعالى ألم ترى أن الله يسدد له من في السماوات ومن في الأرض؟ قالوا السجود هنا يحتمر بمعنى القضوع وذلك أن العقل يستحيل عنده أن يسجد الجبل أو تسجد الأرض فهل نمضي على هذه الوساوس التي ذكرها المعتزلة هل نمضي عليها بإثبات أو بتأويل ومن أهم الردود على القائلين بالمجاز أن المجاز مما يجوز نفيه فلو قيل مثلاً طار زيد من الفرح فيتضمن هذا المجاز نفي أن يكون طار على الحقيقة قال الحافظ ابن عبدالبر وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة أولى بدو الدين والحق ثم قال ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم ولو ساغت دعاء المجاز لكل مدعي ما ثبت شيء من العبارات وجل الله عز وجل أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين التمهيد لابن عبدالبر مجلد الخامس صفحة 16 والمجلد السابع صفحة 130 ثم قال أيضا وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يفيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة والجهمية والمعتذلة لا يحملون شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها فهو مشبه أمر آخر أو رد آخر وهو أن المجاز ظني والشريعة ذمت اتباع الظن والظن من الشيطان فكيف يمكن إزالة وسوسة الشيطان بالظن الذي هو أيضا من وسوسة الشيطان أمر آخر أن المجاز هو الذي فتح الباب للفرق الزائغة وأصحاب المقاصد السيئة لهدم الإسلام ولقد كان المجاز سلم الباطنيين لقد كان سلم الباطنيين به نسف الشريعة وعقلوا المصوص فصالت, فصالت الصلاة عندهم موالاة الإمام والحج القصد إلى مرقب الإمام والصيام إمساك سر الإمام وهكذا حتى قالوا بأن, الله بأن قول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا يعني عائشة وأن الجبت والطاغوت الوارد ذكرهما في القرآن يعني بذلك الله عز وجل أنهما أبو بكر وعمر الفرق بين الفرق للبغداد 271 إلى 272